ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد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 「わたしは神様のお世話になりません。私は神様のお世話になりません。私は神様のお世話になりません。私は神様のお世話になりません。私は神様のお世話になりませ و 私は神 ا のお世話になりません。私は神様のお ي 話になりません。私は ا 様のお世話になりません。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 و إ ن من امه إ ل ا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم, ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدنين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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى ُ عليهم فيموت َُُ ولا ا و يخفف ُ عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم إ ل ا خسارا قل أ ر أ ي ت م شركاءكم الذين تدعون من دون الله أ ر و ن ي أروني ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات ام آ ت ي ن ا ه م كتابا فهم على ب ي ن ة منه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 ولو ي ؤ خ ذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها, ما ترك على ظهرها من د ا ب ة ولكن, ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى